السلام الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وفر الله لنا ولكم وللمسلمين. قل هذا السائل هل الإنكار يكون في ترك الواجبات أو فعل المحرمات فقط أو يكون أيضا في فعل المكروهات وترك أو ترك المستحبات؟ ترك الواجبات هذا منكر. ترك الواجبات هذا منكر. ايضا فعل المحرمات هذا منكر، فالمنكر إما بترك الواجب أو فعل المحرم، إما بترك الواجب أو فعل المحرم، وهذا الذي يكون في الانكار أما المستحبات ليست داخلة في هذا الباب، المستحبات لا تكون داخلة في هذا الباب، وإنما الذي يدخل في في هذا الباب المنكر، وهو إما ترك واجب أو فعل محرم أما المستحبات فبابها باب الترغيب والحث عليه دون أن ينكر على أخيه ترك المستحب نعم حسن الله عليكم يقول في تغيير المنكر هل المستحب يكون... إن فعله أثيب وإن لم يفعله لم يعاقب لا يعد منكرا نعم يقول في تغيير المنكر هل يكون البدء بتغيير الكفر أولا إذا كان موشودا ألا الكفر محبط للعمل كله ولهذا إذا كان الشخص كافرا لا ينفع أن تصلح الجوانب الأخرى فيه مع بقاع الكفر لأنه لو صلحت لم ينتفع لأن كفره محبط لعمله فيبدأ معه بالأساس وهذه طريقة النبيين أول ما يبداون به الدعوة التوحيد إصلاح الأساس ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فيبدأ أولا بإصلاح الأساس ثم بعد ذلك يعمل على إصلاح الفروع نعم أحسن الله عليكم يقول ما هي العلاقة بين قوة الإيمان ودرجة الاستطاعة في تغيير المنكر؟ وهل من حرم الاستطاعة يعد ضعيف الإيمان؟ هنا في هذا الحديث ذكر عليه الصلاة والسلام أن الإنكار درجات، أن الإنكار درجات، وقال في خاتمة الدرجات في الدرجة الأدنى قال وذلك أضعف الإيمان، فمعنى ذلك أن ما قبله أقوى أن ما قبله أقوى لكن الأقوى ان عجز عنه فهو معذور بالعجز لا يعاقب. لا يعاقبه الله لكن هو الايمان الاقوى هو الايمان الاقوى وهو الايمان الاعظم لكن ان عجز عن لا يعاقب للعجز لا يكلف الله نفسا الا وسعها فمن كان غير مستطيع لا يكون تركه لهذا الامر الذي هو غير مستطيع له مما يعاقب عليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم السلام عليكم يقول ماذا افعل اذا دخلت المسجد وبقي دقائق قليله للاذان سماع المؤذن هو من افضل القرب وقت الاذان والاستغلال به يكون مقدما على غيره فاذا دخلت المسجد وهو يؤذن او يعني اوشك الاذان وانتظرته حتى تسمع الأذان وتردد مع المؤذن فإن ذلك أفضل القرب وأفضل الأعمال وكل عمل كل عمل يقوم به العابد في كل وقت فالأفضل فيه ما كان موافقا للسنة في ذلك الوقت والسنة وقت سماع الأذان أن تقول كما يقول المؤذن أن تقول كما يقول المؤذن تستمع إليه وتقول مثل ما يقول نعم صلى الله عليكم يقول هل إذا قلنا أنه في الآخرة لا تبقى إلا الأخوة الدينية هل معنى ذلك أننا لا نرى إخواننا الأشقاء وأباءنا وأمهاتنا قال الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ. ولا يتساءلون قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه فالاخوه في غير الله سبحانه وتعالى تنقطع بل تستحيل عداوه وبغضاء وكل يفر من من الاخر واما الاخوه الدينيه فهي الاخوه الباقيه المستمرة ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل فالأخوة الدينية هي الأخوة الباقيه الأخ الا يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين رزقنا الله جمعين التقوى وعمر قلوبنا بها وأصلح الله شأننا كله ورزقنا الأخوة فيه والتاخي في طاعته ومحبته ورضاه